رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. الأفحاح الأول بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم الذين بينهم أنتم أيضا مدعو يسوع المسيح إلى جميع الموجودين في روميا أحباء الله مدعوين قديسين نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح أولا أشكر إلهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم أن إيمانكم ينادى به في كل العالم فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم متضرعا دائما في صلواتي عسى الآن أن, أن يتيسر لي مرة بمشيئة الله أن آتي إليكم لأني مشتاق أن أراكم لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم أي لنتعزى بينكم بالإيمان الذي فينا جميعا إيمانكم وإيماني ثم لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة أنني مرارا كثيرة قصدت ان اتي اليكم ومنعت حتى الان ليكون لي ثمر فيكم ايضا كما في سائر الامم اني مديون لليونانيين والبرابرة للحكماء والجهلاء فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم انتم الذين في روميا ايضا لاني لست استحيب بانجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهودي أولا ثم لليوناني لان فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالايمان يحيي لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإسمهم الذين يحجزون الحق بالإسم إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمديه ولهوته حتى إنهم عذر، لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كاله بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لأهانة أكسادهم بين دواتهم الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد آمين لذلك اسلمهم الله إلى أهواء الهوان لأن إناثهم استبدلن الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة وكذلك الذكور ايضا تاركين استعمال الانثى الطبيعية اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور ونائلين في انفسهم جزاء ضلالهم المحق وكما لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفتهم اسلمهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق مملوئين من كل اسم وزنا وشر وطمع وخبث مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا نمامين مفترين مبغضين لله سالبين متعظمين مدعين مبتدعين شرورا غير طائعين للوالدين بلا فهم ولا عهد ولا حنون ولا رضا ولا رحمة الذين اذ عرفوا حكم الله ان الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت لا يفعلونها فقط بل ايضا يصرون بالذين يعملون الاصحاح الثاني لذلك انت بلا عذر ايها الانسان كل من يدين لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها ونحن نعلم أن دينونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه هفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وانت تفعلها انك تنجو من دينونة الله ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبة ولكنك من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تظهر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب اعماله اما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الابديه واما الذين هم من اهل التحزب ولا يطاوعون للحق بل يطاوعون للإثم فسخط وغضب شدة وضيق على كل نفس انسان يفعل الشر اليهودي اولا ثم اليوناني ومجد وكرامه وسلام لكل من يفعل الصلاح اليهودي اولا ثم اليوناني لان ليس عند الله محاباه لان كل من اخطا بدون الناموس فبدون الناموس يهلكه وكل من اخطا في الناموس فبالناموس يدامه لأن ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند الله، بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون. لأنه الأمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم. الذين يظهرون عمل الناموسي مكتوبا في قلوبهم شاهدا ايضا ضميرهم وافكارهم فيما بينها مشتكية او محتجة في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب انجيل بيسوع المسيح هوذا انت تسمى يهوديا وتتكل على الناموسي وتتخر بالله وتعرف مشيئته وتميز الامور المتخالفة متعلما من الناموس وتثق انك قائد للعميان ونور للذين في الظلمة ومهذب للاغبياء ومعلم للاطفال ولك صورة العلم والحق في الناموس فانت اذا الذي تعلم غيرك الست تعلم نفسك؟ الذي تكرز أن لا يسرق اتسرق الذي تقول أن لا يذني أتدني؟ الذي تستكره الأوثان أتسرق الهياكل؟ الذي تفتخر بالناموسي أبتعد الناموسي تهين الله؟ لأن اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الامم كما هو مكتوب. فان الختان ينفع إن عملت بالناموس ولكن إن كنت متعديا الناموس فقد صار ختانك غرله إذا إن كان الازرل يحفظ احكام الناموس افما تحسب غرلته ختانا وتكون الغرله التي من الطبيعه وهي تكمل الناموس تدينك أنت الذي في الكتاب والختان تتعدى الناموسى لان اليهودي في الظاهر ليس هو يهودي ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختان بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان الذي مدحه ليس من الناس بل من الله الاصحاف الثالث اذا ما هو فضل اليهودي او ما هو نفع الختان كثير على كل وجه اما اولا فلانهم استؤمنوا على اقوال الله فماذا ان كان قوم لم يكونوا امناء افلعل عدم امانتهم يبطل امانه الله حاشا بل يكون الله صادقا وكل إنسان كاذب كما هو مكتوب لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى ولكن ان كان اسمنا يبين بر الله فماذا نقول ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم أتكلم بحسب الإنسان حاش فكيف يدين الله العالم ذاك فانه ان كان صدق الله قد ازداد بكذب لمده فلماذا ادان انا بعدك خاطئ اما كما يفترى علينا وكما يسعى مقوم اننا نقول لنفعل السيئات لكي تأتي الخيرات الذين دينونتهم عادلة فماذا اذا فنحن افضل كلا البتة لأننا قد شكونا أن اليهود واليونانيين اجمعين تحت الخطيه كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد ليس من يفهم ليس من يطلب الله الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد حنجرتهم قبر مفتوح بألسنتهم قد مكروا سم الأصلال تحت شفاههم وفمهم مملوء لعنة ومرارة أرجلهم سريعة إلى سفك الدم في طرقهم اغتصاب وسحق وطريق السلام لم يعرفوه ليس خوف الله قدام عيونهم ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس. فهو يكلم به الذين في الناموس لكي يستدى كل فمن ويصير كل العالم تحت قصاص من الله لانه باعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر امامه لان بالناموس معرفة الخطيه واما الان فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والانبياء بر الله بالايمان بيسوع المسيح الى كل وعلى كل الذين يؤمنون لانه لا فرق اذ الجميع اخفأوا واعوذهم مجد الله متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفاره بالايمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون ضارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع فأين الافتخار قد انتفى بأي ناموس أبنموس الأعمال كلا بل بناموس الإيمان إذا نحسب أن الإنسان يتبرر بالايمان بدون اعمال الناموس أم الله لليهود فقط اليس للامم ايضا بلا للامم ايضا لأن الله واحد هو الذي سيبرر الختان بالايمان والغرله بالايمان فنقتل الناموس بالايمان حاشا بل نثبت الناموس الاصحاح الرابع فماذا نقول ان ابانا ابراهيم قد وجد حسب الجسد لانه ان كان ابراهيم قد تبرر بالاعمال فله فخر ولكن ليس لدى الله لانه ماذا يقول الكتاب فامن ابراهيم بالله فحسب له برا. اما الذي يعمل فلا تحسب له الاجره على سبيل نعمه بل على سبيل دين واما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فايمانه يحسب له برا كما يقول داود ايضا في تطويب الانسان الذي يحسب له الله برا بدون اعمال طوبى للذين غفرت اثامهم وسترت خطاياهم طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية أَفَهَذَا التطويب هو على الختان فقط أم على الْغُرْلَةِ أيضا لأننا نقول إِنَّهُ حسب لِإِبْرَاهِيمَ الْإِيمَانُ بالره فكيف حسب أوا هو في الختان أم في لَيْسَ ليس في الختان بل في الغرلة. وأخذ علامة الختان ختما لبر الإيمان الذي كان في الغرلة ليكون أبا لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة كي يحسب لهم أيضا البر وأبا للختان للذين ليسوا من الختان فقط بل أيضا يسلكون في خطوات إيمان أبينا إبراهيم الذي كان وهو في الغرلة فانه ليس بالناموس كان الوعد لابراهيم او لنسله ان يكون وارثا للعالم بل ببر الايمان لانه ان كان الذين من الناموس هم ورثة فقد تعطل الايمان وبطل الوعد لان الناموس ينشئ غضبا اذ حيث ليس ناموس ليس ايضا تعدي لهذا هو من الايمان كي يكون على سبيل النعمة ليكون الوعد وطيضا لجميع النسل ليس لمن هو من الناموس فقط بل ايضا لمن هو من ايمان ابراهيم الذي هو اب لجميعنا كما هو مكتوب اني قد جعلتك ابا لامم كثيرة امام الله الذي امن به الذي يحيي الموتى ويدعو الاشياء غير الموجودة كأنها موجودة فهو على خلاف الرجاء امن على الرجاء لكي يصير ابا لامم كثيرة كما قيل هكذا يكون نسلك واذ لم يكن ضعيفا في الايمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا اذ كان ابن نحو مائة سنة ولا مماتية مستودع صار ولا بعدم ايمان ارتاب في وعد الله بل تقوى بالايمان معطيا مجدا لله وتيقن ان ما وعد به هو قادر ان يفعله ايضا لذلك ايضا حسب له برا، ولكن لم يكتب من اجله وحده انه حسب له. بل من اجلنا نحن ايضا الذين سيحسب لنا الذين نؤمن بمن أقام يسوع ربنا من الاموات الذي اسلم من اجل خطايانا واقيم لاجل تبريرنا الاصحاح الخامس فاذ قد تبررنا بالايمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح الذي به ايضا قد صار لنا الدخول بالايمان الى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله وليس ذلك فقط بل نفتخر ايضا في الضيقات عالمين ان الضيق ينشئ صبرا والصبر تسكية والتسكية رجاء والرجاء لا يخزي لان محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدسي المعطى لنا لان المسيح اذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لاجل الفجار فانه بالجهد يموت احد لاجل ضارنا ربما لاجل الصالحين يقصر أحد أيضا أن يموت ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب لأنه إن كنا ونحن أعداء خطصوا مع الله بموت ابنه فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته وليس ذلك فقط بل نفتخر ايضا بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالحه من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا اكتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطا الجميع فانه حتى الناموس كانت الخطية في العالم على ان الخطية لا تحسب ان لم يكن ناموس لكن قد ملك الموت من ادم الى موسى وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي ادم الذي هو مثال الآتي، ولكن ليس كالخطية هكذا ايضا الهبة لانه ان كان بخطية واحد مات الكثيرون فبالاولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالانسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين وليس كما بواحد قد اخطا هكذا العطية لان الحكم من واحد للدينونة واما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير لانه ان كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد فبالاولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح فاذا كما بخطية واحدة صار الحكم الى جميع الناس للدينونة هكذا ببر واحد صارت الهبة الى جميع الناس لتبرير الحياة لانه كما بمعصية الانسان الواحد جعل الكثيرون خطاطا هكذا ايضا باطاعة الواحد سيجعل الكثيرون ابرارا واما النموس فدخل لكي تكفر الخطيئة ولكن حيث كثرت الخطيئة ازدادت النعمة جدا حتى كما ملكت الخطيئة في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الابديه بيسوع المسيح ربنا الاصحاح السادس فماذا نقول انبقى في الخطيه لكي تكثر النعمه حاشا نحن الذين متنا عن الخطيه كيف نعيش بعض فيها ام أن تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح فاعتمدنا لموته فدفنا معه بالمعموديه للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية. كي لا نعود نستعبد ايضا للخطيه لان الذي مات قد تبرأ من الخطيه فان كنا قد متنا مع المسيح نؤمن اننا سنحيا ايضا معه عالمين ان المسيح بعدما ما اقيم من الاموات لا يموت ايضا لا يسود عليه الموت بعد لان الموت الذي ماته ماته للخطية مرة واحدة والحياة التي يحياها فيحياها لله كذلك انتم ايضا احسبوا انفسكم امواتا عن الخطية ولكن احياء لله بالمسيش يسوع ربنا اذا لا من خطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواتهم ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلات بر لله فإن الخطية لم تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة فماذا إذن انخطئ لأننا لسنا تحت الناموس؟ بل تحت النعمة حاشا ألستم تعلمون أن الذي تقدمون ذواتكم له عبيدا للطاعة أنتم عبيد للذي تطيعونه إما للخطية للموت أو للطاعة للبر فشكرا لله إنكم كنتم عبيدا للخطية ولكنكم أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها، وإذا اعتقتم من الخطية، صرتم عبيدا للبري. اتكلم إنسانيا من أجل ضعف جسدكم، لأنه كما قدمتم أعضاءكم عبيدا للنجاسة والإثم للإثم، هكذا الآن قدموا أعضاءكم عبيدا للبري للقداسة. لأنكم لما كنتم عبيد الخطية كنتم احرارا من البر فأي ثمر كان لكم حينئذ من الأمور التي تستحون بها الآن لأن نهاية تلك الأمور هي الموت وأما الآن إذ اعتقتم من الخطية وصرتم عبيدا لله فلكم ثمركم للقداسة والنهاية حياة أبدية لأن أبرة الخطية هي موت وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا الأصحاح السابع. ام تجهلون أيها الإخوة لأني أكلم العارفين بالناموس. ان الناموس يسود على الانسان ما دام حيا فان المرأة التي تحت رجلها هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحاكم ولكن ان مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل فاذا ما دام الرجل حيا تدعى زانية ان صارت لرجل اخر ولكن ان مات الرجل فهي حرة من الناموس حتى انها ليست زانية ان صارت لرجل اخر اذا يا اخوتي انتم ايضا قد مدتم للناموس بجسد المسيح لكي تصيروا لاخر للذي قد اقيم من الاموات لنثمر لله لانه لما كنا في الجسد كانت اهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في اعضائنا لكي نثمر للموت واما الان فقد تحررنا من الناموس اذ مات الذي كنا ممسكين فيه حتى نعبد بجدة الروح لا بعدق الحرف فماذا نقول هل الناموس خطية حاشا بل لم اعرف الخطية الا بالناموس فانني لم اعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتهي ولكن الخطيه وهي متخذه فرصة بالوصية انشات في كل شهوه لان بدون الناموس الخطيه ميتة اما انا فكنت بدون الناموس عائشا قبله ولكن لما جاءت الوصيه عاشت الخطيه فمتت انا فوجدت الوصية التي للحياة هي نفسها لي للموت لان الخطيه وهي متخذة فرصة بالوصية خدعتني بها وقتلتني اذا الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة فهل صار للصالح موتا حاشا بل الخطيئة لكي تظهر خطية منشأة لي بالصالح موتا لكي تصير الخطية خاطئة جدا بالوصية فاننا نعلم ان الناموس روحي واما انا فجسدي مبيع تحت الخطية لاني لست اعرف ما انا افعله اذ لست افعل ما اريده بل ما ابغضه فاياه افعل فإن كنت أفعل ما لست أريده، فإني أصادق الناموس أنه حسم. فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة في فإني أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح لأن الإرادة حاضرة عندي وأما أن أفعل الحسن فلست أجده لاني لست افعل الصالح الذي اريده بل الشر الذي لست اريده فإياه افعل فان كنت ما لست اريده اياه افعله فلست بعد افعله أنا بل الخطية الساكنة في اذا أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسن أن الشر حاضر عندي فاني أصر بناموس الله بحسب الانسان الباطني ولكني ارى ناموسا اخر في اعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني الى ناموس الخطيه الكائن في اعضائي ويشي انا الانسان الشقي. من ينقذني من جسد هذا الموت اشكر الله بيسوع المسيح ربنا اذا انا نفسي بدهني اخدم ناموس الله ولكن بالجسد ناموس الخطيه الاصحاح الثامن اذا لا شيء من الدينونة الان على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح لان ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد اعتقني من ناموس الخطيه والموت لانهما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد فالله اذ ارسل ابنه في شبه جسد الخطيئة ولاجل الخطيئة دان الخطيئة في الجسد لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح فان الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون ولكن الذين حسب الروح فبما للروح لان اهتمام الجسد هو موت ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام لان اهتمام الجسد هو عداوه لله اذ ليس هو خاضعا لناموس الله لانه ايضا لا يستطيع فالذين هم في الجسد لا يستطيعون ان يرضوا الله واما انتم فلستم في الجسد بل في الروح ان كان روح الله ساكنا فيكم ولكن ان كان احد ليس له روح المسيح فذلك ليس له وان كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطيئة واما الروح فحياة بسبب البر وان كان روح الذي اقام يسوع من الاموات ساكنا فيكم فالذي اقام المسيح من الاموات سيحيي اكسادكم المائته ايضا بروحه الساكن فيكم فاذا ايها الاخوه نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله إذ لم تاخذوا روح العبودية أيضا للخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصره يا أبا الاب الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا ورثة الله ووارثون مع المسيح إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه فإني أحسب أن الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا لان انتظار الخليقة يتوقع استعلان ابناء الله اذ اخضعت الخليقة للبطن ليس طوعا بل من اجل الذي اخضعها على الرجاء لان الخليقة نفسها ايضا ستعتق من عبودية الفساد الى حرية مجد اولاد الله فاننا نعلم ان كل الخليقة تئم وتتمخض معا الى الان وليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن انفسنا ايضا نئن في انفسنا متوقعين التبني في داء أكتابنا لاننا بالرجاء خلصنا، ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء. لان ما ينظره احد كيف يرجوه ايضا ولكن ان كنا نرجو ما لسنا ننظره فاننا نتوقعه بالصبر وكذلك الروح ايضا يعين بعصاتنا لاننا لسنا نعلم ما نصلي لادله كما ينبغي ولكن الروح نفسه يشفع فينا بانات لا ينطق بها ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح لانه بحسب مشيئه الله يشفع في القديسين ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم تعوون حسب قصده لان الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين اخوه كثيرين والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم ايضا والذين دعهم فهؤلاء بررهم ايضا والذين بررهم فهؤلاء نجدهم ايضا فماذا نقول لهذا ان كان الله معنا فمن علينا الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا اجمعين كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء من سيشتكي على مختار الله الله هو الذي يبرر من هو الذي يدين المسيح هو الذي مات بل بالحري قام ايضا الذي هو ايضا عن يمين الله الذي ايضا يشفع فينا من سيفصلنا عن محبة المسيح أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل مهار قد حسبنا مثل غنم للذك ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا فاني متيقن انه لا موت ولا حيات ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا امور حاضرة ولا مستقبلة ولا علوة ولا عمق ولا خليقة اخرى تقدر ان تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا الاصحاح التاسع اقول الصدق في المسيح لا اكذب وضميري شاهد لي بالروح القدس ان لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع فاني كنت اود لو اكون انا نفسي محروما من المسيح لاجل اخوتي انسبائي حسب الجسد الذين هم اسرائيليون ولهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد ولهم الاباء ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل الها مباركا الى الابد امين ولكن ليس هكذا حتى ان كلمة الله قد سقطت لان ليس جميع الذين من اسرائيل هم اسرائيليون ولا لأنهم من نسل إبراهيم، هم جميعا اولاد بل باسحاق يدعى لك نسله. أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله، بل أولاد الموعد يحسبون نسله. لأن كلمة الموعد هي هذه: أنا آتي نحو هذا الوقت ويكون لصار ابن وليس ذلك فقط، بل رفقة أيضا وهي حبلا من واحد. وهو اسحاق ابونا لانه وهما لم يولد بعده ولا فعل خيرا او شرا لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار ليس من الاعمال بل من الذي يدعو قيل لها ان الكبير يستعبد الصغير، كما هو مكتوب احببت يعقوب وابغضت عيسو فماذا نقول هل عند الله ظلما حاشا لانه يقول لموسى اني أرحم من أرحم واثرئف على من اثرئف فاذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل لله الذي يرحم لانه يقول الكتاب لفرعون اني لهذا بعينه اقمتك لكي اظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الارض فاذا هو يرحم من يشاء ويقسي من يشاء فستقول لي لماذا يلوم بعدك لان من يقاوم مشيئته بل من انت ايها الانسان الذي تجاوب الله لعل الجبلة تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا أم ليس للخزاف سلطان على الطين ان يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان، فماذا ان كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بانات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك ولكي يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد التي ايضا دعانا نحن إياها ليس من اليهود فقط بل من الامم ايضا كما يقول فيه هوشع ايضا سادعو الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست محبوبة محبوبة ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي انه هناك يدعون ابناء الله الحي واشعياء يصرخ من جهة اسرائيل وان كان عدد بني اسرائيل كرمل البحر. فالبقية ستخلص لانه متمم امر وقاض بالبر لان الرب يصنع امرا مقضيا به على الارض وكما سبق اشعياء فقال لولا ان رب الجنود ابقى لنا نسلا لصرنا مثل سادومة وشابهنا عمورة فماذا نقول ان الامم الذين لم يسعوا في اثر البر ادركوا البر البر الذي بالإيمان ولكن إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس. فإنه مصطدم بحجر الصدمه كما هو مكتوب ها أنا أضع في صهيون حجر صدمه وصخره عسرة وكل من يؤمن به لا يخزى الأصحاح العشق أيها الإخوة إن مسرة قلبي وطلبتي إلى الله لاجل إسرائيل هي للخلاص لأني أشهد لهم أن لهم غيرة لله ولكن ليس حسب المعرفة لأنهم اذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون ان يثبتوا بر انفسهم لم يخضعوا لبر الله لان غاية الناموسي هي المسيح للبر لكل من يؤمن لان موسى يكتب في البر الذي بالناموسي ان الانسان الذي يفعلها سيحيا بها واما البر الذي بالايمان فيقول هكذا لا تقل في قلبك من يصعد الى السماء أي ليحضر المسيح أو من يهبط إلى الهاوية أي ليصعد المسيح من الأموات لكن ماذا يقول الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك أي كلمة الإيمان التي نكرز بها لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وامنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت لأن القلب يؤمن به للبر والثمى يعترف به للخلاص لأن الكتاب يقول كل من يؤمن به لا يخسر لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني لأن ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به لأن كل من يدعو باسم الرب يخلصه فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به وكيف يسمعون بلا كارز وكيف يكرزون إن لم يرسلوا كما هو مكتوب ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات لكن ليس الجميع قد اطاعوا الانجيل لان اشعياء يقول يا رب من صدق خبرا إذا الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله لكنني أقول ألعلهم لم يسمعوا؟ بلا؟ إلى جميع الأرض خرج صوتهم وإلى أقاص المسكونة أقوالهم لكني أقول ألعل إسرائيل لم يعلم؟ أولا موسى يقول أنا أغيركم بما ليس أمة بأمة غبية أغيظكم ثم إشعياء يتجاسر ويقول وجدت من الذين لم يطلبوني وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني أما من جهة إسرائيل فيقول طول النهاري بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم الأصحاح الحادي عشر فأقول ألعل الله رفض شعبه حاشا لأني انا أيضا إسرائيلي من نسل إبراهيم من سبت بن لم يرفض الله شعبه الذي سبق فعرفه أم لستم تعلمون ماذا يقول الكتاب في ايليا كيف يتوسل إلى الله ضد إسرائيل قائلا يا رب قتلوا انبياءك وهدموا مذابحك وبقيت انا وحدي وهم يطلبون نفسي لكن ماذا يقول له الوحي ابقيت لنفسي سبعة الاف رجل لم يحنوا رقبة لبعلى فكذلك في الزمان الحاضر ايضا قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة فان كان بالنعمة فليس بعد بالاعمال والا فليست النعمة بعد نعمتها وإن كان بالأعمال فليس بعد نعمة وإلا فالعمل لا يكون بعد عمل فماذا ما يطلبه إسرائيل ذلك لم ينله ولكن المختارون نالوه وأما الباقون فتقسوا كما هو مكتوب أعطاهم الله روح سبات وعيونا حتى لا يبصروا وآذانا حتى لا يسمعوا إلى هذا اليوم وداود يقول لتصر مائدتهم فخا وقنصا وعثرا ومجازا لهم لتظلم اعينهم كي لا يبصروا والتحني ظهورهم في كل حين فاقول الا علهم عثروا لكي يسقطوا حاشا بل بذلتهم صار الخلاص للامم لاغارتهم فان كانت ذلتهم غنا للعالم ونقصانهم غنا للأمم فكم بالحري ملؤهم فاني أقول لكم أيها الأمم بما أني أنا رسول للأمم أمجد خدمتي لعلي أغير أنسبائي وأخلص أناسا منهم لأنه إن كان رفضهم هو مصالحة العالم فماذا يكون اقتبالهم إلا حياة من الأموات وان كانت الباكورة مقدسة فكذلك العجين وان كان الاصل مقدسا فكذلك الاغصان فان كان قد قطع بعض الاغصان وانت زيتونة برية طعنت فيها فصرت شريكا في اصل الزيتونة ودسمها فلا تفتخر على الاغصان وان استخرت فانت لست تحمل الاصل بل الأصل إياك يحمل، فستقول قطعت الأغصان لأقع ما أنا حسن من أجل عدم الإيمان قطعت، وأنت بالإيمان ثبت لا تستكبر بل خف، لأنه إن كان الله لم يشفق على الأغصان الطبيعية، فلعله لا يشفق عليك ايضا فهو ذا لطف الله وصرامته. اما السرامة فعلى الذين سقطوا واما اللطف فلك ان تبثت في اللطف والا فانت ايضا ستقفل وهم ان لم يثبتوا في عدم الايمان سيطعمون لان الله قادر ان يطعمهم ايضا لانه ان كنت انت قد قطعت من الزيتونة البرية حسب الطبيعة وطعنت بخلاف الطبيعة في زيتونة جيدة فكم بالحري يطعم هؤلاء الذين هم حسب الطبيعة في زيتونتهم الخاصة فاني لست اريد ايها الاخوة ان تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا عند انفسكم حكماء ان القساوة قد حصلت جزئيا لاسرائيل الى ان يدخل ملء الامم وهكذا سيخلص جميع اسرائيل كما هو مكتوب سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب وهذا هو العهد من قبلي لهم متى نزعت خطاياهم من جهة الانجيل هم اعداء من اجلكم واما من جهة الاختيار فهم احباء من اجل الاباء لان هبات الله ودعوته هي بلا ندم فانه كما كنتم انتم مرة لا تطيعون الله ولكن الان رحمتم بعصيان هؤلاء هكذا هؤلاء ايضا الان لم يطيعوا لكي يرحمهم ايضا برحمتكم لان الله اغلق على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجميع يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء لان من عرف فكر الرب او من صار له مشيرا او من سبق فاعطاه فيكافا لان منه وبه وله كل الاشياء له المجد الى الابد امينا الاصحاح الثاني عشر فاطلب اليكم ايها الاخوه برأفة الله ان تقدموا اكسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي اراده الله الصالحة المرضية الكاملة فاني اقول بالنعمة الموطات لي لكل من هو بينكم ان لا يرتئي فوق ما ينبغي ان يرتئي بل يرتئي الى التعقل كما قسم الله لكل واحد مقدارا من الايمان فانه كما في جسد واحد لنا اعضاء كثيرة ولكن ليس جميع الاعضاء لها عمل واحد هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضا لبعض كل واحد للآخر ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا فنبوة فبالنسبة إلى الإيمان أم خدمة ففي الخدمة أم المعلم ففي التعليم أم الواعظ ففي الوعظ المعطي فبسخاء المدبر فباجتهاد الراحم فبسرور المحبه فلتكن بلا رياء كونوا كارهين الشر منتصقين بالخير وادين بعضكم بعضا بالمحبه الاخويه مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة غير متكاثلين في الاجتهاد حارين في الروح عابدين الرب فارشين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصلاه مشتركين في احتياجات القديسين عاكفين على اضافه الغرباء باركوا على الذين يضطهدونكم باركوا ولا تلعنوا فرحا مع الفارشين وبكاء مع الباكين مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا غير مهتمين بالامور العالية بل منقادين الى المتابعين لا تكونوا حكماء عند انفسكم لا تجازوا احدا عن شر بشر معتنين بامور حسنة قدام جميع الناس ان كان ممكنا، فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء بل اعطوا مكانا للغضب لانه مكتوب لي لأن النقمه انا اجازي يقول الرب فان جاع عدوك فاطعمه وان عطش فاسقه لانك ان فعلت هذا تجمع غمر نار على راسه لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. الأضحاح الثالث عشر لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقه لأنه ليس سلطان إلا من الله والسلاطين الكائنه هي مرتبة من الله حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونك فإن الحكام ليس خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة أفتريد أن لا تخاف السلطان افعل الصلاحة فيكون لك مدخ منه لأنه خادم الله للصلاح ولكن إن فعلت الشر فخف لأنه لا يحمل السيف عبثا إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر لذلك يلزم ان يخضع له ليس بسبب الغضب فقط بل ايضا بسبب الضمير فانكم لاجل هذا توفون الجزية ايضا اذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه فاعطوا الجميع حقوقهم الجزية لمن له الجزية الجباية لمن له الجباية والخوف لمن له الخوف والإكرام لمن له الإكرام لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا لأن من أحب غيره فقد أكمل الناموس لأن لا تزني لا تقتل لا تسرق لا تشهد بالزور لا تشتهي وان كانت وصية اخرى هي مجموعة في هذه الكلمة ان تحب قريبك كنفسك المحبة لا تصنع شرا للقريب فالمحبة هي تكميل الناموس هذا وانكم عارفون الوقت انها الان ساعة لنستيقظ من النوم فان خلاصنا الان اقرب مما كان حين امنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلق بلياقة كما في النهار لا بالبطر والسكر لا بالمضادع والعهد لا بالخصام والحسد بل البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنع تدبيرا للجسد لأجل الشهوات الأضحاح الرابع عشر ومن هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه لا لمحاكمة الأفكار واحد يؤمن أن يأكل كل شيء وأما الضعيف فيأكل بقولا لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل ولا يد من لا يأكل من يأكل لأن الله قبله من أنت الذي تدين عبد غيرك هو لمولاه يثبت أو يسقط ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. واحد يعتبر يوما دون يوم واخر يعتبر كل يوم فليتيقن كل واحد في عقله الذي يهتم باليوم فللرب يهتم والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم والذي ياكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله والذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله لأن ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته لأننا إن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نموت فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الاحياء والاموات واما انت فلماذا تدين اخاك أو أنت ايضا لماذا تزدري بأخيك؟ لأننا جميعا سوف نقف امام كرسي المسيح لانه مكتوب أنا حي يقول الرب انه لي ستكثو كل رقبة وكل لسان سيحمد الله فاذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله فلا نحاكم ايضا بعضنا بعضا بل بالحري بهذا ان لا يوضع للاخي مصدمه او معفره اني عالم ومتيقن في الرب يسوع ان ليس شيء نجسا بذاته الا من يحسب شيء نجسا فله هو نجس فإن كان اخوك بسبب طعامك يحزن فلست تسلك بعض حسب المحبه لا تهلك بطعامك ذلك الذي مات المسيح لأجله فلا يفتر على صلاحكم لان ليس ملكوت الله اكلا وشربا بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس لان من خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند الله ومزكا عند الناس فلنعكف اذا على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض لا تنقض لأدل الطعام عمل الله كل الاشياء طاهرة لكنه شر للانسان الذي يأكل بعثرة، حسن ان لا تأكل لحما ولا تشرب خمرا ولا شيء يصطدم به أخوك أو يعفر أو يضعف. ألك إيمان فليكن لك بنفسك أمام الله طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه وأما الذي يرتاب فإن اكل يدان لأن ذلك ليس من الإيمان وكل ما ليس من الإيمان فهو خطيه الاصحاح الخامس عشر فيجب علينا نحن الاقوياء ان نحتمل اضعاف الضعفاء ولا نرضي انفسنا فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لاجل البنيان لان المسيح ايضا لم يرضي نفسه بل كما هو مكتوب تعيرات معيريك وقعت عليه. لان كل ما سبق فكتبه كتب لأجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء وليعطكم اله الصبر والتعزية ان تهتموا اهتماما واحدا فيما بينكم بحسب المسيح يسوع لكي تمجدوا الله ابا ربنا يسوع المسيح بنفس واحدة وفم واحد. لذلك اقبلوا بعضكم بعضا كما ان المسيح ايضا قبلنا لمجد الله واقول ان يسوع المسيح قد صار خادم الختام من اجل صدق الله حتى يثبت مواعيد الاباء واما الامم فمجد الله من اجل الرحمة كما هو مكتوب من اجل ذلك ساحمدك في الامم وارتل لسمك ويقول ايضا تهللوا ايها الامم مع شعبه وايضا سبحوا الرب يا جميع الامم وامدحوه يا جميع الشعوب وايضا يقول اشعياء سيكون اصل يسى والقائم ليسود على الامم عليه سيكون رجاء الامم وليملأكم اله الرجاء كل سرور وسلام في الايمان لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس وانا نفسي ايضا متيقن من جهتكم يا اخوتي انكم انتم مشهنون صلاحا ومملؤون كل علم قادرون ان ينظر بعضكم بعضا ولكن باكثر دسارة كتبت اليكم جزئيا ايها الاخوة كمذكر لكم بسبب النعمة التي وهبت لي من الله حتى أكون خادما ليسوع المسيح لأجل الامم مباشرا لإنجيل الله ككاهنا ليكون قربان الامم مقبولا مقدسا بالروح القدس فالافتخار في المسيح يسوع من جهة مال الله لأني لا أقصر أن أتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطه لاجل إطاعة الأمم بالقول والفعل بقوة آيات وعجائب بقوة روح الله حتى إني من أوروشاليما وما حولها إلى الليريكونة قد أكملت التبشير بإنجيل المسيح ولكن كنت محترصا أن ابشر هكذا ليس حيث سمي المسيح لا ان ابني على اساس لاخر بل كما هو مكتوب الذين لم يخبروا به سيبصرون والذين لم يسمعوا سيفهمون لذلك كنت اعاق المرار الكثيرة عن المجيء اليكم واما الان فاذ ليس لي مكان بعد في هذه الاقاليم ولاشتياق الى المجيء اليكم منذ سنين كثيرة فعندما اذهب الى اسبانيا اتي اليكم لاني ارجو ان اراكم في مروري وتشيعوني الى هناك انت ملأت اولا منكم جزئيا ولكن الان انا ذاهب الى اورشليمة لاخدم القديسين، لان اهل مكدونية واخائيه استحسنوا ان يصنعوا توزيعا لفقراء القديسين الذين في اورشليمة استحسنوا ذلك وانهم لهم مديونون لانه ان كان الامم قد اشتركوا في روحياتهم يجب عليهم ان يخدموهم في الجسديات ايضا فمتى اكملت ذلك وختمت لهم هذا الثمر، فسامضي مارا بكم الى الثانية وانا اعلم اني اذا جئت اليكم ساجيء في ملء بركة انجيل المسيح فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي في الصلوات من اجلي إلى الله لكي أنقذ من الذين هم غير مؤمنين في اليهودية ولكي تكون خدمتي لأجل اورشليم مقبولة عند القديسين حتى أجيء إليكم بفرح بإرادة الله وأستريح معكم اله السلام معكم اجمعين آمين. الاصحاح السادس عشر ووصي اليكم باختنا فيبي التي هي خادمة الكنيسة التي في كنخرية كي تقبلوها في الرب كما يحق للقديسين وتقوم لها في اي شيء احتاجته منكم لانها صارت مساعدة لكثيرين ولي انا ايضا سلموا على بيرسكيلا واكيلا العاملين معي في المسيح يسوع الذين وضعا عنقهما من اجل حياتي الذين لست انا وحدي اشكرهما بل ايضا جميع كنائس الامم وعلى الكنيسة التي في بيتهم سلموا على أبنتوس حبيبي الذي هو بكورة اخائيه للمسيح سلموا على مريم التي تعبت لأجلنا كثيرة سلموا على أندرونيكوس ويونياس نسيبيا الماسورين معي الذين هما مشهوران بين الرسل وقد كانا في المسيح قبل سلموا على أنبلياس حبيبي في الرب سلموا على أربانوس العامل معنا في المسيح وعلى استخيص حبيبي سلموا على أبلس المزكى في المسيح سلموا على الذين هم من أهل أرست بولوس سلموا على هيروديون نسيبي سلموا على الذين هم من أهل نركيسوس الكائنين في الرب سلموا على تريفين وتريفوسا التعبتين في الرب سلموا على برسيس المحبوبة التي تعبت كثيرا في الرب سلموا على روفس المختار في الرب وعلى امه امي سلموا على اسنكريتوس فيليغون هرماس بتروباس وهرميس وعلى الاخوه الذين معهم سلموا على فيلولوغوس وجوليا ونيريوس واخته واولومباس وعلى جميع القديسين الذين معهم سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة كنائس المسيح تسلم عليكم وأطلب إليكم أيها الإخوة أن تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم الذي تعلمتموه وأعرض عنه لأن مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم وبالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء لأن طاعتكم ذاعت إلى الجميع فأفرح أنا بكم وأريد أن تكونوا حكماء للخير وبسطاء للشر وإله السلام سيصحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا نعمة ربنا يسوع المسيح معكم آمين يسلم عليكم في متوس العامل معي ولوكيوس ويسون وسوس بطرس أنسباي أنا ترتيوس كاتب هذه الرسالة أسلم عليكم في الرب يسلم عليكم غايس مضيفي ومضيق الكنيسة كلها يسلم عليكم أراستوس خازن المدينة وكوارتوس الأخ. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم آمين وللقادر أن يثبتكم حسب إنجيلي والكرازة بيسوع المسيح حسب إعلان السر الذي كان مكتوما في الأذمة الأزلية ولكن ظهر الآن وأعلم به جميع الأمم بالكتب النبوية حسب أمر الإله الأزلي لإطاعة الإيمان لله الحكيم وحده بيسوع المسيح له المجد إلى الأبد آمين. كتبت إلى أهل روميا من كورنثوس على يد فيبي خادمة كنيسة كنخريا.